الدرس الثاني والعشرون مراجعة وتدريبات عامة إن شاء الله جلس رجل مرة في كوخ وعلق في أعلى الكوخ قدرا به عسل جلس الرجل يحلم ويفكر في المستقبل وكان يتمنى أن يكون له طفل وبيت وزوجة قال الرجل لنفسه سوف أبيع قدر العسل وأشتري به عنزة والعنزة أتركها ترعى الحشيش فتكبر وتلد كثيرا من العنزات وأبيع عددا منها وأتزوج وأعيش سعيدا وأنجب ولدا وأعلمه وأؤدبه وأضربه بالعصا. رفع الرجل العصا وضرب بها قدر العسل فسال العسل على وجهه فأفاق من حلمه وقال في نفسه آه لقد نسيت أن أقول إن شاء الله كلمات هام إن شاء الله مرة كوخ علق قدر يحلم، يفكر، عنزة، طرع، حشيش، ولدت، تلد، انجب، أؤدب، أضرب، العصا، سالة، أفاقة، حلم